قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا مائدة من السماء أزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا و خير الراسقين قال الله في منزلها عليكم فمن يكفر بعد موت فَإِنِّي أُعذِبُهُ فَإِنِّي أُعذِبُهُ عذاباً لا أُعذِبُهُ أحداً من العالمين وإذ قال الله أَبْنَى مَرْيَمَ أَمْ تَقُولَ لِلْنَاسِ إِتَّخِذُونِ وَعُمْمِيَ إِلَهَيْنِ أَمْ تَقُولَ لِلْنَاسِ إِتَّخِذُونِ وَعُمْمِيَ إِلَهَيْنِ مِنْ وَدُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الأيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم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 وَإِنَّ تَعْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ